Dank u wel.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 في هذا المكان الطيب في مركبه شيخنا فضيله الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله تعالى ونسال الله ان يجعل هذا المجال المجال في ميدان فضيله الشيخ رحمه الله و... الاستماع على العلم وعلى مدارسه لأن النجاة الآسرة تكون بالعلم نفسه والعمل الصادق هل هناك من خلفكم في الخلف؟ إذا في خلف ولا؟ لا. ما في الله. لا نقول أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في, في صفحة. صفحة صح. علي على الحديث الصحيح من يرد قال أحمد الله صلى الله عليه وسلم في الدين، وكذلك، أمّا عن الزوج، يفعل الله لنا أمين مسلمين أو العلم درجات، فالعبد يرتفله في جليل الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وليجازك جاء النصوص السريعة على هذا، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأخر الذي أخرجه أبو خاتم فتا... غير بن في كتاب العلم بشانه بن قال تعلموا فان احدكم لا يدري متى يختلوا اليه يختلوا من الخله اي الحاجه أي تعلموا فان احدكم لا يدري متى يحتاج إليه يحتاج إليه, اليه الناس كي يعلمهم أمر ديني وكي يبين لهم معتقد الاسلام وكما تعلمون ان هذا الزمان الوجه الخصوص في بعض البلاد ليس في كلها قد خلا من العلماء الا قليلا وكأن السنه الربانيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه اخرجه البخاري ومسلم بدات تتحقق حيث قال لا تقوم الساعه حتى يظهر الجهل ويقل العلم ف هذا بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بين كيف يكون رفع العلم أو قله العلم يرفع العلم ويقتل الجهل فبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري كيف يكون رفع العلم حيث قال ان الله لا يقبل العلم انتزاعا انتزعه من الصدور إنما يقبض العلم لقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير العلم فضلوا واضلوا وهذا الذي نراه عيانا بيانا من هؤلاء الرؤوس الجهال الذين صارت لهم الغلبه في وسائل الاعلام من قنوات فضائيه وصحف ومجلات وفي المفاسد كذلك الا من رحم الله وصار الناس يظنون ان هؤلاء الرؤوس الجهال هم العلماء في اعينهم فاتخذوهم رؤوسا فاختارهم بغير علم فضلوا واضلوا ومن ثم ندرك أهمية, أهمية طلب العلم في الزمان حتى ندفع هذا القلب التونيج بحكم السرعية فلا يعني أننا نؤمن بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره برفع العلم وبظهور الجهل ان نستسلم لهذا القدر التوني يعني ان نركن اليه لا نحن نؤمن به ونؤمن باقدار الله ولكن لا يعني هذا ان نقف, أن نقف هكذا دون ان نأخذ بالأحباب التي نستطيعها لرفع هذا الجهل ولتحصيل العلم ولنصر العلم ولذلك انتم بارك الله فيكم في نبي المدينه في مدينه ابو يونس مدينه مدينه يونس ابو المناره طوبى واجده وفره من ولاه السنه وعليكم ان تحرصوا على الاستفاده منه مستفاده بان تلزموا مجالسهم ففيها فيها البركه ان تلزموا مجالس من السنه في المدينه او في مكة او في اي مكان يوجد كثير علماء وكذلك اذكركم بما تحفكم به فم هذا العلم والإخلاص لله وجل أن يكون طلبكم هذا العلم لله، نعم ليس لتحصيل غرض دنيوي وليس من اجل عرض جائع انما يكون لبراء الله والدار في الاخره تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين يا ايها الذين امنوا الله وكونوا مع الصادقين الإخلاص والصدق بهما ينبغ طالب العلم وبهما يندفع العلميه ويهدي الله به الخلق والعبره بالاخلاص السنة السنه من خالف هذا أو ذات فلا يجب من نفسه من خالف, من خالف الإخلاص لله أو من اتبع هواه مخالفه للسنه وإن حققت ذلك في نفسك ثم في دعواتك فأنت على خير ولست مسؤولا ان يتبعك الناس او لا يتبعوك. يعني هناك من يفتن بجفرة اجباع اهل البدا وبالتفاة الناس حولهم وينظر الى ولن يحصلنا في المقابل فيجد يجد اجباعهم فيظن أن اكتفاة الناس أو أن الناس حول أهل البيض دليل على توفيق الله لهم هذا ليس بالصواب انه لم تكن الكفرة أبدا دليلا على الحق وإنما الحق يعرف بالكتاب والسنة لا يعرفه بالرجال ولا بتعترف الأكدام <تصفيق> و يعني لأخذ ما نقوم أكثر من ذلك حتى نعطي الفرصه لفشارات التي بعض أسوالنا يعني متضارب متضارب ومتضارش دين وحتى لا إذا مجاني حتى لا مضيع الشرط القصة نعم طيب نعم الله إليكم وبرك الله فيكم طبيب الشيخ خالد سؤال كيف يكون موقفنا من الذين يتركون ويعرضون بنا السنن والآثار الواردة في باب الهجر وغيره ويتقممون كلام بعض المشايخ المعاصرين ويحتكمون إلى كلام الرجال في هذه المسألة عقيدة ومنهج وقد بيّنها السلف في عدة الآخار ومن قبل طبعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك الهجل سنة هجل أهل البدع والبصاق سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مدنية على عقيدة الولاء والبراء فالمرتضي تقوم بالعقيده وبها يتميز اهل الحق من اهل الباطل والهجر لا يكون إلا في الله لا يكون لدنيا فالهجر في الدنيا محرم لا يجوز ان تهجر اخاك لامر دنيوي وانا الذي جاء فيه الوعيد لا يحل لأحدين أن يهضر فوق ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا هذا وخيرهم الذين يبدأوا السلام هذا من نسبة للهجم الدنيا أما من نسبة في الدين أي امر شرعي وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم سنة العملية لما هجر الثلاثة الذين خلفوا يغزوتهم فصاروا مسروراً وكان الهجر مصلحة لهم فالهجر الغرض منه التقويم التقويم المهجور وأن يندزر بهذا الهجر عن مدعاتها أو عن فسته ومخالفتها فالهجر أمر سرعي ليس بالأهوال ولا بالأوراق ولا وضع وضواء بطار هذه الحجر يعني قد نتكلم عنها أحمد الله وبركاته نسحت القول بأنه في البلاد التي تكون فيها الشوكة لغير أهل السنة لا يجروا فيها آل الأهواء، لا ي لا يهجروا فيها آل الأهواء، بل يتلين معهم ويناصحون ويجالسون، ويناقشون ويجالسون لعل الله يهديهم، وهل يصح التفريق بين الزمان والزمان والمكان والمكان, والمكان بهذا الإطلاق؟ هناك هناك فرق بين المبتدع الجايع. هنا الذي الكذب الذي لا يد ولا بل هو الاول فهو افضل وهو الذي يشعو التحذير من ومن قال صاحب البدع ليس ده ايه تنطبق ولا يناظر ولا يناظر عليه ولا يتكلم فيه انما هو في نفسه فقط فليس هذا ان كان من من رض أن يقبل النصيحه فليُصر، وليُبين له الحق، وإن استجاب فعل ونعم، وإن لم يستجب فليُصر وليُهجر. ولكن ولكن مسألة ولكن التحذير منه تكون الحرج ما. المنتظر من المصلح فقد يكون التحذير منه فيه إشاعة لبدعاته وهو ساكت عنه لا يتكلم فيها ولا يدعو إليه إذا خضرنا منه وهو كان ساكن نعينه على نشر بدعاته أو نعرف الناس به وهو مغمور ليس معروف فإن كان ليس داعيه وليس معروفا عند الناس هذه البدعه واما الداعيه فقد يمت في اول كلام انه هذا الذي يتنثر عليه كلام العلماء بوجود التحضير والهجر خاصه اذا كان مخاصما يخاصم على هذه البدعه ويؤثر لها في أنثال هؤلاء يتنزلوا ما قاله رئينا أحمد ثم سئل قال إني أرى الرجل من المرجئة أو من الجهميه أو من الثوارت أحذر منه ماذا قال رئينا أحمد قال إن كان داعية ويدعو إلى بدعاته فحذر منه هكذا عزاء علمة الشلف يقررون أن الداعية المقاصم يجب أن يخفر منه وأن يبين وكذلك ما اخرجه ابن أبي حاكم في مقدمة الشمفة التعديل والغقائلين في الضعفاء والمقدان في بجروفين وغيرهم من أئمة أهل العلم بسبب الصحيه عن مالك والصقي نعيم انهم سئلوا عن الرجل يكون ضعيفا او ليس من اهل الضبط فقالوا بين امرهم بين الله فارهنا جرى ان أن يبين حال على المخالف إذا كان داعية وإذا كان له كلام في العلم لأن هذا على الرواب وعلى غير الرواب فالراوي الذي يروح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بدعه وكان على ضعف في الصف أو كان على طعم في العجال او في الضبط يعني كان في طعن في العجال في الضغط هذا يبين أمره حتى لا يضطر الناس برواياته للحديث فلا يقبلون حديثاً أو لا يحتاجون الحديثي وأما إذا كان ليس من الروايات فقال عليه أنا ما في جنة فكلوناك نسجل على الرواي وعلى غير الرواي فالرجل اذا تكلم في دين الله فضل الدعوة أو الكتاب أو التأليف أو صدر ذلك، وخالف الكتاب والسنة، يجب أن يبين يجب أن يبين أمره، وهذا من النصيحة في الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح تمام التاريخ في إخواني المسلم، قال الدين النصيحة. هم الذين رسول الله صلى الله عليه وسلّم لتجاده ولرسوله. ولعلمة المسلمين وعلمتهم وعلمتهم الله. أحسن الله إليكم ودارك الله فيكم بعض المنتسبين للعلم إذا اطلعوا على كلام الحلبي والرحيلي والمألبي ومشهور وغيرهم ولا وغيرهم ولا يدالوا يدافع عنهم ويقعد ويؤفل في أصولهم البدعية ويطعن في الشيخ ربيع والشيخ أحمد بزمول وغيرهم من المشايخ ويتهموننا بالغلو والحدادية وهؤلاء جيراننا فكيف نتعامل معهم علما بأننا ناصحناهم وناصحهم الشيخ عبد المجيد زموان الله مستحب ليس لكم عليهم الشبيب إنك الأكاد من أحبط ولكن الله عليهم من يشاء ليس عليك هداهم إنك عليك البيان فقط. ما دم قد أديت واجب واجب النصيخ والبيان وأظهرت الحق واجبت وازلت معجم الشبهات ان كانوا اصحاب الشبهات ليسوا معاندين مفاصمين على الباطل فقد اديت معرضه وبعد ذلك اصروا على ومعني من الباطل ومن اظهار البدعه او من الدفاع عن اهل الاهواء امثال على الحلبه هذا الذي صار يؤثر الأهل البدع ويضع التأصيلات لحماية أهل الزدع فأمثال أولئك إن أفيرت عنهم الشبهة وأقيمت الحجة وضينا لهم كل أمر على ما هو التعصب التعصد حالتي حالة من من أهل الزدع فليس لكم إلا أن تغيروهم وأن تغيروا أمرهم إن كانوا دعاة إلى هذه الزدع في نفس الموضوع نوضوع الهجر يقول الـ الأخوة الـ يسلمون ويردون السلام على بعض أتباع علي الحتم وعبد المالك وإذا ما نصحناها وذكرنا لهم نصوص الهجر قالوا نعم هذا حق وهذا هو الأصل ولكن هذه النصوص تحتاج إلى الإمام أحمد والأوزاعي يطبقوها وأما نحن فضعفاء نعم الضعيف يتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من احب أحده إلا الله من المؤمن ضعيف فالضعيف ليس لفنا نفسه إلا وسهد وإن كان ليس رؤى على هذا فليلجأ إلى الله أن يقوي إيمانه وأن يغفر ضعفه وأن نستعين بالله الإفتعين بالله على الالتزام بالسنين هو الآن يعني ضعف عن طرق عن طرق الكلام وعن الهجر هؤلاء ماذا نسعى الله؟ نقول له, له. افتعين بالله تقوى واعلم أنك لما طهد هؤلاء من أهل الجدع أنك لهذا تزيد في ايمانك فزياده الايمان تكون بالالتزام بهدف السلف وان يعني ركنت الى ضعفك وعاشرت وخالطت هؤلاء من اهل الاهواء ومن المتعصبين فالذي ينتظر ان تزداد ضعفا إلى ضعفك وأن تجداد بعداً عن الحق ويخشى عليك أن تفتن بمحالقة في هؤلاء ولكن نقول ألغاً قد يكون في هؤلاء من أهل الجهل لأنهم ليسوا من أهل التعصب وهوهم إنما عندهم في مهات يعني بسبب غلق الجهل وبسبب رؤوس الجهل هؤلاء فإن كانوا على جهل يمكن أن يصبر عليهم لمن كان عنده علم الذي عنده علم وليخبر عليهم حتى يبين لهم الامور وحتى يزيد الشوارع اما ان كان عليهم اهل العلم فليطلب السلام لنفسه وليحضرهم طلبا للسلام لنفسه و بعدا عن السدمه ويكذبهم على اهل العلم فاذا لم يكونوا جيش من المتعصبين المفاصلين فنفرق حتى ليه؟ لا نستخدم الهجم قيمة أن لا يكتفق الهجم قد يكون مجاهلاً بشبهات المساها أولاء كما ينصح الشيخنا الإمام الربيع بن هادسة الله تعالى جائماً أن يصبح الهجم وأن يبين عن الحق وأن ينوشقوا فإن اكتجابوا فبين عنهم فإن أظهار التعصب والمخصم بالباطل وليس لهم إلا الهجر والقوة طبق بعض الأخوة يقولون أنه يعني هذه نحن رب السلام فقط يعني وهذا ما هذا شيء لا أخوة الآن مبارك نقول إن الهجرة إما أن هجرة كليا هذا هو في المبتدع ومخاصم كما بيانت. وهذا في حال قوة او قدرة اما ان يكون مستضعفا ليس لهم يعني سوكا او يعني يخراقهم على نفسه من شر هؤلاء ان يسيبوه بسر أو, او ان يكون هم سوكا وهو وحي ضعيف بينهم فهنا لما ان اختار دم الهاشرة الزميلة يعني أنه لا يقالتهم ولا يزارسهم ولكن إن ألقى عليه السلام فليروه اتقاء سرهم وهذا يسمونه العلماء أيضاً الهجر الوقائي الهجر الزميل أو الهجر الوقائي هذا إذا كان ضعيفاً مستضعفا يوسط زحايا في أحد الأهواء قد سوكا وليس له قدر عليه والذي كانت لا نفسه إلا فاقل يرد السلام اتقاء السلام او ان يلقي السلام اتقاء السلام كان الأصل أن لا يلقى عليها السلام الا ان اضطر الى ذلك من باب المضاراة وليس المدهنة المضاراة تشفت مثل هاجموطن لمن لا يستطيع الهجر الكلي لا سلام الله إليكم نحن الآن بأهل المدينة يعني الشوكة هنا بأهل السنة وعضيان الضوء الأسوة يفعلون هذا مع إصلاع الحصة مع الضماني في رمضايا وفي الخطأ أن يكون هؤلاء كما ذكرت من الجهال الذين يحتاجون فقط إلغاية إزالة الشهات إلى التعلم إن كان طالب العلم مهند القدرة على الصبر عليهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزالة الشهات فلا بأس أن لكن لا, لا يكون الصبر هذا على خد ديني وإن وزد أنهم لا يركزون وأن مخالطتهم تأتيه في ديني أو تخير عليه الكتب والشبهات فلا وعليه أن أهزوهم بأكل نعم كما أفتب هذا علماء هنا فلسد أن أرزوه إلى العلماء هنا في مصنع دي مصرح. هم الأولى بها للمنه من عليهم نعم hoe dat? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم فتح حجامة الزيتونة للتدريس وعقيدة الأسعارية السؤال هل ندرس عندهم النحو لا تدرس عندهم سيئة مجامعة الأسعارية وليس على عقيدة أهل السنة. الله يغنيك بعلماء السنة لا ولا تحتاج إلى المدرس ولا شيء إلا أن يضطر والضرورة تتقدم القبلين لا أظن أنهر الضرورة الله يغنيك أولى السنة ولكن ماذا يعني أن يعني في على دينه حتى لا يسكن صور أحمد الله إليكم برك الله فيكم كيف نتعامل مع الكتب المجهولة أي لا يعرف أصحابها وليستفاد منها أم, أم تجتنب الأصل أن لا يؤخر العلم من المجهول هذا الأصل أن يؤخر العلم من أصحابه الذين نعرف به والذين يدل بعضهم على بعض ذرية بعض. بعضهم من بعض. وما نعم ذرية بعضهم على بعض وأما المجاهين لا يكون فرام العلم هذا هو أحسنا الله إليكم بارك الله فيكم أن يؤخذ العلم عن من لا يحذر من, المح... من المنحرفين <تصفيق> انتانا ويحضر منهم وملابا لهم وصقودا على نتعاقهم مع علميهم بها ويحضر ان كان يجلسهم ويسقط عنهم ومشي الاجلاء يطلب منهم حسنا الله <تصفيق> <أحسن> الله فيكم ما حكم نشر المقالات المنهجية باسماء مستعارة. هذا ليس اهل فالعالم لا ما نفسه كشوف كان عالما ومن لما ربط بعضهم الصورات طريقة أهل الجدع من يعني يكتبون عن الناس وعلى كثير الضلال كما قال الخالد إذا وجدت الناس إذا وجدت طائفة تكتم امرها او بعيدا عن العالم ويكتمون امرهم هو على تاخير لماذا يكتمون ولماذا يتكفرون ولماذا يستخدمون الاسلام الاستعاره الا ان يكونوا على شيء يخافون ان يعلنوه فامثال هؤلاء لا على طريقه اهل السنه وهم بلا شك يعني يضرون أنفسهم هذا ولا يعني يستفادوا منهم كيف يستفاد من مبهم ومجهول؟ وكما كان يقول محمد بن أخنى رحمه الله علي فيما أخرجوا الإمام المسيطي بقجمة الصحيحة وغيروا بسامن الصحيح قال سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة قبيلة خليفه ومن كان من أهل البدع ترك. مكذب. يسألني سامي نفسه فتنيعرفون هل هم من أهل السنة أم من أهل البدع؟ هل هم من أهل العلم أم من أهل الجهل؟ كيف نعرفهم هم؟ كيف يختارون العلم؟ طيب. أحسن الله إليكم دارك الله فيكم. قرأت عبارة إحسان الظن بأهل الإسلام مطلوب على الدوام ففي الأمة خير كثير لكنه يحتاج إلى تفعيل وتنوين، فما صحة هذا الكلام هذا كلام أطرم إلى فلكفة أطرم إلى طرق أهل الكلام وفي شك الأصل أحسان الظن بالمسلم أو المؤمن ويحرم الظن بالمؤمن بغير بينا هو يا فق الله أزلال نهانا أن تتبع العورات وأن الرمي الشيء لكنهم كثيرا من الرمي إن بعض الرمي أكبر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرمي أكبر أفرير ولكن ف... لا يعني هذا أن نقبل طوائل أهل الإسلام من أهل عليهم دمهم عليه من دجع ظاهرة يعني ومن مخالفات للعقيدة واضحة ونقول من بجأة نقص نظمنا فيهم من كان من أهل الإسلام ويظهر التوحيد ويظهر السنة وهذا خلصة الأصل أن يقصر أفضلنا فيه وأن يوالى وأن يناصر وأما إن كان من أهل الإسلام يعني من أهل ولكنه يظهر يظهر البدع أو يقع في بعض الشركيات أو يمالئ أهل البدع فكيف نقصر أفضلنا فيه فكل اظهر أنه نحن لا نحن ندخل في القلوب من أظهر لنا سريرته أخذناه بها ولا نسأل عما في قلبه لا نسأل عن ما نيس في قلبه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بن من لما نسأله عن إيسا وقال له ما قال قال خلني لم عمر أم ان عن قلوب الناس كان هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وثقنا اويا ولكن ما نعرض رؤى الناس واظهروهم من خير او من شر احسان الله اليكم%. ومبركة الله فيكم. رجل يريد التصدق بمال لمدرسة قرآنية يدرس فيها الصوفية. هل هذا جائز ام لا؟ رجل يريد التصدق بمال لمدرسة قرآنية، عمودي يريد التصدق بمال ما. لمدرسة قرآنية لدرس فيها الصوفية. يجب فترة صوفيةない خلفية. ما إلى حد اصع부 أصلا يربعة دماذة عن هذا المكان. يتفضق به على طلبة علم يتفضق به على طلب علم من أهل السنة أو على مدرسة تعلم السنة نعم السلام عليكم وبارك الله فيكم كيف يرد, يرد يرد على من يزهد يزهد في كتب الردود وإذا تكلمت معه الجرح والتعديل والهجر يستهزئ بشأء على أنك الإمام أحمد الصغير كما أنه لا يقول لك استغل بلاده ما يقولون هؤلاء هؤلاء العلماء الذين أخبروا الله عز وجل لخدمة كغلين ومساعة تعديل هم قماتوا هذا الدين وهم الذين حضر الله بهم دينه من التحريف والتأويل والتعطيل، فلولا هؤلاء العلماء ما بلغنا هذا الدين صافيا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلما قام صاحب بدعه بإمسان بدعته هذا الدين فسكت عنه ولم يبين أمره فاستمعت بدعة على بدعة على بدعة حتى تغيرت معالم هذه وصارت الدين وصار الدين متموحا في عالم المسلمين لا يعرفون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحق إلا قليلا لأنه تحول الدين إلى هذه بدعة ومدركة. فنقول أن هذا المسكين اتقل في نفسه واعرف قدر نفسه ولا يجد ربنا على أنثالها ولا إلا ما استفتح به الخديق البغدادي رحمه الله تعالى كتابه اتفاية في علوم الرواية في أخرى جمسان صحيح عن أحمد ابن علي الأبار رحمه الله أنه قال دخلت الى الاهواء ووجدت شابا قد حط شاربه وتعبا للفتن وجمع كتبه فجلست اليه وسمعته يقول ان اهل الحديث ليسوا شيء ولا يسمون شيء كما اقول لك علماء شان التعبير ليسوا بشيء ولا يسمون شيء فقال له احمد, أحمد بن علي ماذا تحفظ ماذا إذا قمت إلى الصلاة؟ أي متغيرات الصلاة؟ فتفر. فقالوا ماذا تحفظ إذا ركعت؟ ما هو الدليل على الركوع وماذا تقول؟ في الركوع هو الدليل من السنة على الركوع في في فتكت لألي فتكت لألي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من من الأحاديث التي تدل على خطأ الصلاة. ما تخفض إذا سجدت فقل أنت لست بشيء ولا تدري شيء أنت قيل لك الظهر أربعا والصبف والصبف رتعقين فالجم هذا خير لك فأنت لست من اهل الحديث شيء ولا تدري شيء فقيل لك أن تصلي الظهر اربع ركعات وصبح ركعتين فكن فيما انت فيه من لزومه لعامه المسلمين فانت لست من اهل الحديث لست من اهل العلم حتى تخوض في فيدينه الشر ثم نرد عليهم هذا الرب انتم لستم بشيء ولا تدرون بشيء ولا تدرون عمن تتكلمون تتكلمون عن ايش عن علمه العظام بدلوا أعمارهم وأوقاتهم ويهودهم لنصرة هذا الدين ولم يقدروا على نصرته بشيء يتكلمون في من يتكلمون في أصحاب المنينة صلى الله عليه وسلم هم رؤوسه ولن أجهروا تاريخ يتكلمون فلما جاء يحيى نعمة وصاحبه الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في حديث ابن سبريل عليه السلام فتح مسلم به صحيحه وساله عبد الله بن عمر يحيى بن عمر وعن حميد بن يريد سالاه عن ظهر قبلنا يتقصرون العلم ويقرؤون القران ولكنهم يقولون لا قدر فنقول هؤلاء لماذا اعجبهم البغض بل قال لهم هؤلاء فيهم خير انهم يقراون القران ويتقصرون العلم ويتركوا مقولة الباطله هذه ليس لكم دخل بها جرحهم قال والذي يخلف به عبد الله بن عمر لو ان أحدا انفق مثل أخذ ذاها لا تقبل منه حتى يؤمن منهم من الله من من منه حتى من وهذا ابن عمر من النبي الله عليه فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سدد النكير على اخطر طريقه من طرف اهل البدع من اهل الطفله في احاديث من اصح الاحاديث في الصحيحين في غيرهما من كتب السنه والمسلم وبين صفاتهم في, في التفصيل أليس هذا من جهه التعبير يا عقلاء ماذا يريدون يريدون السكوت حتى يتمكن اهل البدع من اشاعه بدعهم بين المسلمين دون ان يوقف لهم المرصاد ودون أن يرد باطلهم ولا عجيب أنهم في المقابل اذا تكلم اهل البدع في اهل السنه وقضحوا فيهم سكتوا وننظر هذه المكتبات مليئة بالدخم مكتبات أهل البدع ونظر للأخطب أهل البدع وما هي تحتويه من الباطل ومن الطعن في السنة وأهلها أنا اليوم كنت أقرأ في كتاب نيسي بالطلباوي هذا الذي سمناه الإخوان المسلمون سبعون عاما من الدعوة والتربية والشهاد ونظر كم الشبهات التي فقاها هذا الرجل في كتابه على المنهج الشرقي وعلى اهل السنة وانظر مدى دفاعه عن هؤلاء الحجبيين من اهل البدع وكيف انه يؤخذ لهم ويدافع عنهم مستميتا في الدفاع وفي المقابل يفقد علماء السعر هذا نموذج من عشرات النماذج فليخرج هؤلاء هذا ماذا يريدون اذا بينت باطلا قالوا انت تريد ان تفرق واذا تكلم اهل باطل صاروا المجمعين باي منطق هذا واي عقل بأي باي شر ان يترك اهل الباطل يتكلمون في باطلهم وان يشكك اهل والله من الظلم الغير لا يرضاه الله عزيزا لا الله ولا يعني تنشر بها في يعني نحن نقول هؤلاء اتقوا الله في انفسكم وفي بي لكم <تقو> الله في وراء وراء وراء قدر أنفسكم رضي الله لا قدر المسلم. هناك مين كل يوم يتحدث معه في أمور الجراحة والتعبيط، فقول لك اشتغل بالعلم وتفقه في في الدين. أقول جراحة ين العلم. ين العلم ليش لكن بلا شك لا يتكلم فيه إلا من هو على علم. لأن هذه الكلمة وهذه المقولة حق أن يغضب يعني انك قلت ماذا طال تقول لا تشتغل بالعلم وتفقق بالنباع لا ان كان يفقد بهذه المقولة اي لا تتكلم لا كان يفقد تعديل الا بعلم هذا حق لا, لا ينبغي ان يعني ان تعدل فلانا او تجرف فلانا او تبدع فلانا وانت لست على علم ولست من اهل هذا الشأن فهم يعني الاهل انبغي ان نفرق بين امرين الذين يخوضون في مسائل التبديع والتشريع هم ليسوا من اهلال الشأن و... ويحكمون بالهوى هؤلاء بلا شك على خطا على باطل وبين الذين ينقلون كلام العلماء في فلان او علان من المجروحين هؤلاء على هدى وليسوا ملامين لا ينبغي ان يلاموا وانهم نقلوا كلام العلماء في التحذير من حدود بدعه ولا يقال عنهم انهم انشغلوا بشفه التعذير عن التخطف في لا وكذلك كما بيّن هذا شيخنا الامام الربيع بن ابي طالب الله تعالى أنه إذا كانت هناك بدع ظاهرة يعني رجل يدعو إلى الاحتفاظ بغير الله إلى خلط القرآن الى تكفير وساط المسلمين يدعو إلى بدع ظاهرة إلى إنكار رؤيه الله وما شكل ذلك هذا يعني لا ينتظر أن يسأل عالم عن هذا حتى يحضر من هذا الرجل واضح بيّن لا يحتاج إلى أن تتخصص هذا العلم حتى يعني يتبين لك الحق أو حتى تبين الحق ولكن إذا كان الأمر يتعلق بأمور خفيه مثل الظاهرة تفكي إلى دقة وإلى دراسة من كلام هذا المخالف أو من كلام هذا العالم إذا وضعت هذا مخالفا شك أن يرجع يتفضل الطالب للنقد وللتجريح أو للتحذير إلا لما يتكلم العلماء. أون يعرف هذا الكلام العلماء. وهناك حدادية أتباع محمود الحداد المصري ومن جاء بعده محمود أبو وفالح الحربي كان هؤلاء بالنسبة هم أشياء احنا الى هذا المنهج غير زق وتعديل بسبب غلوهم وغباءهم مما دفع الصاد الاهواء من القضيه وغيرهم لان يرموا على السنة وما حدد ولم يفرقوا بل صار صاروا كأهل البدع قديما كان كانوا يرمون أهل السنة يعني كان كانت كل طريقة ترنيء أهل السنة بنقيب ما هي عليه فالجهمية والكواري يرمون أهل السنة بأنهم مريئون والمريئون يرمون أهل السنة بأنهم كواري والقضري يرمون أهل السنة بأنهم جبرية والجبرية يرمون أهل السنة بأنهم قضرين فكلهم يستطيعون الأهم تجد القضيين يرمون أهل السنة بأنهم حدادين والحدادية يرمون أهل السنة بأنهم او أو أنهم يعني صاروا مميعين على طريق السياق كل فأمثال هؤلاء يعني لا قيمه لكلامهم وكما قال ابو حاكم ابو زرعه في عقيدتهما قال ولا يلحق اهل السنه شيء من ذلك لما هم اهل السنه اهل الحديث لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله هم على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك السلام عليكم وبرك الله فيكم هل يمكن أن نحسن الضم بمن لا يجلس مع الثلفيين ولا يجلس في مجالس المشايخ الثلفيين مثل الشيخ محمد بن هادي والشيخ البخار لا شد الثلفي يعرف مجالة أهل السنة الثلفيين خاصة إذا كان في بلد فيه هؤلاء العلماء الأصابر فالذي يترك مجالسة به بزهد فيهم ليس الوظف عنده من شبال أرحبه لكن هذا الوظف لا يطول بلا شك يعني يجعل نفسه محلس أظن خاصة إذا لم يعرف بالمهد السبب ماذا القضاء كفاءة إن شاء الله ما الله محمد لك أسهل أن إلا أنت أستغفرك وطوب إليك إن الله على محمد وعلى آله وأصحابه إن شاء من توقحون في مصر من من يعني يدرس عمنا بمن نطق في صيحنا السكر بنا والدنا سكرتنا برعال من عنا بسم الله الرحمن بسم الله السلام سمعنا انكم زي كل شباب بيلي كل شيء من الاخر ما اقدر خير يعني ما في أنا أخر لا كل واحد مستور مستور دوله و دوله اشاراتك ان لكن انا كان اقول الاخوان دائما موثقهم كلهم طلبة العلم الذين هم لم يبلغوا مرتبط العلماء الخاصة بأنه لم يعرفوا مجالس العلماء ولم تأتيون تشكير برغبة مع العلم إن باجا يسأل يوضع كل من في قدرهم ولا عنهاج أننا نطلل من سأمهم على المحقر منهم لا هو كما كان يقول سيكون السفرابية المرء يزكي علمهم ليسك المرء يبتزعوا بعلمهم ثم هذا العلم يباجع أن يزكيه من مزلشك العلماء بأن الأرض نفسها لا علم لها حتى يعني نخوم عليها. شاهد الذين هم من طلبة العلم الذين ليسوا العلماء معروفين بهذا الدعوة من قبل الذين يعني دفعوا عنها وجاءوا لها من سنوات طويلة ونزل أمره ويرشد مجاله إلا نضعهم في مرتبة العلماء الكبار كبار ندخل ها نحن نسأل من أجلهم. كان الحديث لا صح ترى هو نص مقدمه الصحيح هذه قائصه نسبه ضعيف لكن المعنى صحيح يعني مصطفى من ولا الطلبه فصفه من اهل بلدهم لكن شنو معهم ما دام اharo السنه ويعني فجروا من البدعه يعني بدات النقطه واضحه مش مش بده تقول انا كان من يكون يكون شيخ قريب لا يستطيعون مرسائية لا يستطيعون نواجد لا يستطيعون في الأمور العظيمة او في الامثله لا يحسنونها ولا ينهار النصارة عاربة بكل شيء واضح؟ والله أنا الذي أعرف عن الضراج المدى بأنه من قرين سنوات وزن تجد مره مع سيد قبب مره يبقى سيد قبب ولكن أنا انزلته وانزلته مره أخينا لأسطرها كان في المسلك مع سيدنا العلامه محمد مع دراج البنا رحمه الله تعالى لما آخر, آخر جارة له أنصار السنة في آخر جارة لسيد محمد البنة أنصار السنة قبل أن يموت رحمه الله فكنت معه وكانت دراجون البدع أقبالي كان في ذلك الوقت وكيل وكيل من السنة، والشيخ محمد بن زيد الله عليهما رحمه الله أعطاهم ما في ما يكفيهم من شاف، لا هو ليه؟ ولا الجمجمة، أبو يعني كما قال يعني آه يجتمع وليهم موكمة فأنا أسألت الشيخ وأسألته صرفةً قلت له الآن وأنا أسألك شؤالاً لماذا حتى الآن مجلة التوحيد التي من المفترض تحمي جرم ان تحمي جرام التوفيد وأن تكون مناره للسلم لدعوة للسلم لماذا على اقل الاحوال لا ينشر فيها حتى الان فتاوى العلماء الذين تعتبرونه هنا متفق عليهم ام سالب نباز الالباني واللغتينين لا اقول لك الان الشيخ ربيع ولا اسمع لماذا حتى الان لم تنشروا فتاوى هؤلاء في التحذير من شركه من شركه لفان المسلمين من سماء بن لادن؟ من رموز التطرف والفرود الاله وانهل جيشه وطاقه وانهل جيشه اذا اذكرني بالأجيس لما اخذ اخذ بعض الشباب لو كتابي كواسر الجزالية قبل ان يطبع حدود الفاصلة ورب عليه اخذ جالك على كتاب الكواسر الجزالية وكتاب التفجيرات بمماجه الخوارس ايجا وأعلم على الموارع لك أنهم تقطوا فيها ولكني لم أسمع اسمها في هذا في الطبعات الطويلة وقال لو أريد ربًا هذا الكلام في ماذا شاب الفريض الرب وعده مرة <تصفيق> هي طريقتهم هذه طريقته الذي عود ما خد ما عند رب هو قال هو إما يعود إلى الحق يقول أن يسأل على بعض وأنتم أراحم الشباب ونشر الله أن يخبطنا ورياقنا على ما نلسلف وأن لنا بالسنة وأن يرزوكنا وعيدوا الإخلاصة والصدقة في العلم والعمل والأخوة يقرؤون في كتب المجاهيل وكتب بعض المبتدعين ولما ننكر عليهم يقولون نحن نقرأها لنعرف شبههم ونسأل العلماء عليها ما دمنا بين ظهراني أهل العلم وبالتالي نعرف الحق مفصل والباطل مفصل لما ترزيز معلم أجل ما مع نصن <تصفيق> نقول لا يجوز التراءة التراءة في كتب أهل البداية ولا في كتب المزيد إلا لطالب العلم المتمكع العالم يطرأ فيها منقض باطلهم أو لفعيدا له يريدوها ماذا أعلم من أهل العلمين الله عليكم ورحمة وبرك الله فيكم وبركاته الله الخير كانت هذه زلزة ليلة الاثنين ثلاثة وعشرون من جمادى الآخر من سنة ثلاثة وثلاثين وأربعمائة